لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا மியஃமி مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ ஹோ حِسَانٍ رب ايي الا لاج ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بُثَّ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ